Bismillahi l-Rahman rahim Noon. Wal-Qalam wa ma yasturoon. Ma anta bin amta Rabbika bimajnoon. Wa in. إن لك لا أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأي قوم إن كَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَالَّذُونَ لَوْ تَدَهَّنُوا فَيُدَهِّنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هم مازم الشائم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عت ال بعد ذلك جنيم أن كان ذمالي وبني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 نه مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائفون من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصري فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَدَا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 قَالُوا ilene وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إنا إلى رَبِّنَا راغبون. ذلك العذاب ولعذاب عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين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 عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين